ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله أي يتخلفوا عن الله ولا يربو بأفسهم عن نفسه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 إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانفروا كافه فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقته في الدين ليتفقته في الدين وليحذرهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون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 عزيز عليهم آل التم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرس العظيم